يبشرهم ربهم برحمه من ورثات برحمه من ورثان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا خالدين فيها إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل إن كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال لقتربتموها وتجارة تخشون كسعاد ومساكن ومساكن تربونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم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 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرئين ثم